لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمْ بِأَنَّهُمْ أَظْلَمُوا غَيْرَ حَقٍّ وَنَقُولُ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ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 Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil-bannati wa bil-lathi qultum falima qataltumuhum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 ل تُبَلََّ فيِي أَموالِِكُم وَأَن فُسكُمْ وَلَ تَسْمَع مِنَ الذيينَ أُوتُكِتاباب وَلَ تَسْمَع مِنَ الذيينَ أُوتُكِتابَ مِنْ قَلِكُم